موسوعه ن بيننا ب حجاب ي ن ك م ل ن النابلسي ع ا م و م ش ر م ث ه ح ل ي أنما إ ل ه م إ ل ه و ا ا ح د ف س ت ق ي م و الاسلاميه إ ي ه و ت ف ر و و و ي ل ه م أ ج و ع ي ممنون ق ل ن ك م ل ا ب ا ل ذ ي خ ل ق ا ل أ ر ض في يومين و ت ج ع ل و ن ن له د ا د ا ذ ل ك رب ا ل ل ع ا م ي ن وجعل ف ي ه ا رواسي من فوقها وباركا من و ق د لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ل ل ه ا ل ا ئ ع ي ن فقضى إن أ ع ر ض و ا ف ق ل أ ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 ¡Cullo! كل ش ي ء وهو خ ل ق ك م أ و ل مرة و إ ل ي ه ترجعون و م ا كنتم ت س ت ط ي ع و ن أن يشهد ى وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم كرماء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم وقال موسوعه ا لا ا ذ ا ا ل ق ر آ ن و ا ل ب ل ف ي للعلوم ك ل ا ل ا شديدا ولنجذينهم أ س و أ ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ذلك <تصفيق> جزاء أ ق د ا م ن ا ل ي ك و ن ا من ا ل س ل ي ن إن ا ل ذ ي ن ل ع ل و ا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ق ا م و ا تتنزل ل ع ي ه お <laughs> وقال إ ن ن ي منا ل م س ل م ي ن ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا تستوي ا ل س ي حسنات ولا ت س ي حسنات ولا ت ي ح ل ت ي ح ي حسنات و ا حسنات ولا ح س ن ا ل ا ح س ن ا ولا ن ا ت ولا ن ا ولا ح س ن ا ولا ح س ن ا ولا ح س ن ل ا ح ن ولا إ موسوعه ت ك ب ر النابلسي ذ ي عند ك للعلوم الاسلاميه ا ر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 ا لفضيله ا ل د ك ف و ر محمد راتب ا ل ن ك ب ل س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 و م ا ربك يرد بظلام للعبيد إليه يرد علم ل ا س ا ع ة و م ا تخرج من م ث ر ا ت من م أ ك ا م ه ا وما ت ح م ل م ن س ى وضل عنهم اسماء كانوا يدعون من قبل وظنوا محيص ما لهم من قبل لا أ ل إ ن ن من س ا ا د ع الله خ ي ر وإن م الحسنى ش ر و ف ي أ ذ ق ن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 واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتوا به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه في م ز ي ة من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط